ما يجوز لا يجوز تحرمني من حبك قلبك من غير يفوز وانا امتلك من حبك قلبك لا لا يا حبيبي يا حبيبي لا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 ملكي انا وحدي غريبة يتحول وينجل بضبك حبك من الاول ملكي انا وحدي غريبة يتحول وينجل بضبك شلس تجد وصارنا ويتعذبني وافي بالاخبار وتجد تكلمني شلس اللي استجده صارنا ويتعذبني وفي بالأخبات ورجد كلمني لا لا لا لا يا حبيبي لا ميزو لا, لا لا لا يا حبيبي لا ميزو كل قلبي كانت تكلمني وتقول أنا أحبك تقصد تجنن كل دك في قلبي كانت تكلمني وتقول أنا أحبك تقصد تجنن شلست جد وصارنا ويتعذبني وافي اخبار و بجد كلمني مشل شل استجد وصاد ناوي تعذبني وما في بجد كلمني لا لا لا لا يا حبيبي لا ما لا لا, لا لا لا لا يا حبيبي لا ما ეეე hey,